لآن, لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا ل ج ي م ق د جاءت ر ل ن ا ا إ ب ر ه م ب ا ل ب ش ر ق ا ل و ا ع ل ا م الاسلاميه فما لبث أن جاء لبث بعجل أن ح فلما راى ايديهم لا تصل إ ل ي ه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط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 فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواه منيب يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جمع موسوعه م ع ذ ا ب غ ي ر م ر د و د و ل م ا ج ا ء ت ر س ل ن ا لوطا م ي ب ه م بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إ ل ي ه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أ ط ه ر لكم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 إنه م ص أصابهم ي ب ه ا ما إن م و ع د ه م ا ل ص ب ح أليس ا ل ص ب ح ب ق ر ي ب ف للعلوم م أمرنا ا جاء ا ل ه ا س ل ا جعلنا ل ي ه ا موسوعه ل ي ا ح ج ا ر ة من س ي ل م ع ض و د م س و م ة عند ربك و م ا هي من ا ل ظ ا ل م ي ن ببعيد